الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم تسليما أما بعد نواصل درس البحر الرائق ومع درس بعنوان محبة الله عز وجل وهذا العنوان يشمل محبتك لله ومحبة الله لك فالمحبة يحبهم ويحبونه المحبة هي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون وإليها شخص العاملون وإلى علمها شمر السابقون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 والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام والآفات والمحبة لله عز وجل هي الغاية القصوى من المقامات فما بعد إدراك المحبة مقام إلا وهو ثمرة من ثمارها وأنفع المحبة هي على الإطلاق محبة الله وأنفع المحبة على الإطلاق وأوجبها وأعلاها وأجلها محبة من جبلت القلوب على محبته فإن الإله هو الذي تألهه القلوب بالمحبة بالمحبة والإجلال والتعظيم والذل له والخضوع والتعبد والعبادة لا تصلح إلا له وحده والعبادة هي كمال الحب مع كمال مع كمال الخضوع والذل. والله تعالى يحب لذاته من جميع الوجوب وما سواه فإنما يحب تبعا لمحبته وقد دل على وجوب محبته سبحانه جميع كتبه. المنزلة ودعوة جميع رسله وفطرته التي فطر عباده عليها وما ركب فيهم من العقول وما أسبغ عليهم من النعم فإن القلوب مفطورة مجبولة على محبة من أنعم عليها وأحسن إليها فكيف بمن كل الإحسان منه وما بخلقه جميعا من نعمة فمنه وحده لا شريك له ففي قوله المحبة فطرته التي فطر عباده عليها دي مسألة فيها بشرة عليكم السلام ايه البشرة اللي في الكلام يعني كأن المحبة دي أصل عندك واللي انت فيه نسيان أو غفلة يعني ربنا خلقك فطرك على معرفته ومحبته فيسهل أن أنت تهتدي ولله المثل الأعلى يعني نضرب مثال أنت تولد و... وانت صغير تهت وأنت عندك يدوك خمس سنين كده ولا حال يا دوبك عارف أبوك وأمك وكده مفضل تتاين 30 سنة 20 سنة ما عندك 25 سنة وجدت أبوك وأمك يبقى إيه شعورك شعورك جميل جدا لأن أنت مفطور على حبهم حتى هم بلك سنين بعيد عنه فأنت مخلوق لله سبحانه وتعالى مجبول على معرفة الله ومحبة الله، فالحيران الضال البعيد أول ما يهتدي ويرجع لربنا ويجد ربنا سبحانه وتعالى يجد أن هذا الهدى وهذه المعرفة توافق الفطرة اللي هو عليه، فهذه نعمة من الله تبارك وتعالى، يعني إذا عرفت الله ورجعت إلى الله تبارك وتعالى وجدت هذا الكلام موجودا متناسقا مع فترتك بل ربما تشعر بالاستقامة وأن الحال يعني يبقى معتدل كأن غير ذلك هو الانحراف والاعوجاج والألم قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون يبقى أنت هتدور على المحبة لغاية ما توصل لما توصل للمحبة هيبقى أنت وصلت للراحة الحقيقية والسعادة الحقيقية والفطرة الحقيقية زي ما الإسلام دين الفطرة هتلاقي إسلام موافق فطرتك هتلاقي محبة الله عز وجل موافق فطرتك وما تعرف به إلى عباده من أسمائه الحسنى وصفاته العلى وما دلت عليه آثار مصنوعاته من كماله ونهاية جلاله وعظمته هو سبوح القدوس البر التواب الغثار الوهاب المنان نصر الجلال والإكرام سبحانه وتعالى قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله فالآية بتبين أن فيه حب مخصوص اسمه حب الله ده حب مخصوص نوع مخصوص لأن المحب أنواع حب الأولاد غير حب الآباد أنت حب أولادك وتحب أبوك ده لون وده لون حب الأم وحب الزوجة ده لون وده لون ولذلك العاقل ما يغيرش يعني لو واحد عاقل يجد أن ده ما فيش تعرض بين هذه الأنواع من المحاب فلما واحد يكون بيحب زوجته يبقى أمه ما تغيرش ولما يكون بيحب أمه يبقى زوجته ما تغرس لإن ده نوع وده نوع هذا في الآية في محبة اسمها محبة الله ده نوع مخصوص توحيد ما ينفعش أبداً أبداً أبداً حد إيه يشترك فيه ولا يصرف منه شيء لغير الله هذا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله يعني لو العبادة لا تنبغي إلا لله إنها عبادة فهذه المحبة التي لله هي من جنس هذه العبادة والتوحيد لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى لا تكون لغير الله ولا تشرك مع الله أحدا لا نبي ولا ملك ولا ولي ولا إنس ولا جن فمن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم هذه المحبة أو كهذه المحبة محبة الرغبة والرهبة والخوف والطمع والرجاء والعبادة وفي الواقع يعني في الأفلام والشهوات في علاقة بين هذه المحبة والعبادة في يتلفظ هؤلاء هم العشاق بلفظ العبادة يعني يقول هو بيحب لدرجة العبادة يحب فلانة أو فلانة بتحب فلان لدرجة العبادة أو يقول أنه هو بيعبدها لما يقول أنه هو بيعبدها يعني كده أعلى درجة المحبة فهذه المحبة اللي هي محبة الخضوع المحب للمحبوب الخضوع التام والحب التام هذه النوع من المحبة محبة العبودية يحب العبد ربه يأله ويحبه ويخضع له ويذل له فمن الناس من يتخذوا دون إله أندادا يبقى السيد البدوي الدسوقي أندادا يبقى الأصنام اللات العزة أندادا يبقى عيسى بن مريم كذا بالنسبة للنصارى المشاركين الذين يعبدون عيسى يحبونه كحب الله يتخذونه إلها في صفة المحب أو هذه ال الصفة اللي هي من صفات الله تبارك وتعالى أو لا تنبغي إلا لله لا تصرف إلا الله يصرفها لغير الله تبارك وتعالى. وعلى الرغم من ذلك يعني هم يحبون الأولياء أو الأنبياء أو الملائكة أو الجن أو الأصنام أو الأنداد هذه المحبة الشركية كحب الله على الرغم من هذا لا يمكن أبدا أن تكون مثل محبة الله في القدر والذين أمنوا أشد حبا لله لأنه مهما كانت معرفته بالولي ومهما كان شركه، فهي مبنية عن اعتقاد وتصور فالمؤمن الذي يعرف ربه عز وجل يحب ربه لمعرفته بأسماء وصفاته وهذه الأنداد لا تبلغ أبدا أن تكون آلهة فالذين يحبونهم كحب فالذين يحبونهم كحب الله لا يصلون أبدا مهما بلغوا ومهما زعموا أن يصلوا إلى قوة محبة المؤمن لله والذين أمنوا أشد حبا لله هذا الحب الذي يحبه المؤمن لله هذا عبادة ليس معناه الحب اللي هو كما ذكرنا حب الرجل لمرأته أو الوالد لولده أو كذا هذه أنواع محبة يعني مباحة أو حسب أحكمها إنما هذه المحبة اللي هي في التوحيد محبة العبد لله سبحانه وتعالى محبة عبودية وتوحيد وخضوع وذل وافتقار واعتقاد أن روحه وحياته ومنفعته وكل أمره بيد الله سبحانه وتعالى فيرجوه بكلياته ويرهبه ويرغب في معين وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم فأول صفة يحبهم ويحبون يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم لهذا الدين فمن ارتد عن الدين وتركه فلن ينمح الدين ولن يزول وإنما سيقوم ويظهر بقوم يأتي الله بهم يختارهم يحبهم ويحبون هذه مفتاح كل الصفات وكل الاستقامة يحبهم ويحبونه فالذين ارتدوا عن دين الله لم يحبوه ولم يحبهم والذين ينصرون دين الله يحبهم الله ويحبونه فهذا برهان نصرتهم وتمسكهم بالدين وثباتهم على الدين برهان أن الله يحبهم وأنهم يحبونه وهذه الهواء المحبة أو هذه الصفة يحبون ما يحبون هؤلاء القوم لهم صفات ويعني ثمار لهذه المحبة أو براهين هذه المحبة براهين الصدق أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين مجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لو متلا أذلة على المؤمنين من اللين والانقياد والرحمة وليس من الذل أذلة على المؤمنين يعني لينين منقادين الهين اللين القريب السهل يخفض وخفض جناحك من خفض الجناح والرحمة أعزة على الكافرين من العزة واستعلاء الإيمان والشدة فهم يعاملون المؤمنين بهذه الصفات لأنهم مؤمنين بالله وهم يعاملون الكافرين بهذه الصفات لأنهم كافرين بالله فالله تبارك وتعالى هو المقصود لذات يحبون يحبون فيه ويبغضون فيه فالمسألة بالنسبة للبشر والله المثال الأعلى في فرق بين أخوك الشقيق وأولادك اللي من صلبك ما جعل الله له رجل من قلبيني في جوف باقي الناس في الشعور والعاطفة وكذا يقول لك الدم ما بقش مية والدفر ما يطلعش من اللحم الشعور الفطري الأمور الطبعية الأمور الطبيعية ان في زيادة في الحرص والعناية على أولادك في زيادة في الحرص والعناية على إخوته ولذلك بيقدر يضرب بال بالأخوة المثل في في العلاقة الطيبة إنما المؤمنون إخوة لإن الإخوة بينهم علاقة طيبة فدي دي مثال قاعدة بي بي بها فهم أذلة على المؤمنين لأن المؤمنين إخوة لهم في الإيمان يحبون الله فهم يحبونهم لله سبحانه وتعالى فهذه المحبة تثمر يعني هذا الخلق لأن المحبة تصنع هذا يعني هذا هذا تثمره إذا كانت صادقة ومعتبرة ولذلك يعني برضه مثال واحد خطب بنت وحبها فبيعمل أهلها كويس وهي تبع حسن وبيعمل أهلها كويس لأنه بيحبها هي فبتثمر إنه في علاقة باب بينها وبين أهلها وكذلك يعني كأي أمر عام بتحب إنسان فبتكرم من له أي علاقة به وكلما زادت المحبة زاد الإكرام فهم يحبون الله وهذه المحبة هي أساس التعام والعكس بالعكس أنهم أي إذا كان يحب أهلها فهو يكره أعداءها ويكره من يكره والمؤمنون يحبون الله فيحبون اولياءه ويكرهون اعداءه يجاهدون في سبيل الله والجهاد بذل الجهد والتضحيه في سبيل الله في سبيل الله سبحانه وتعالى تشمل اعلاء كلمة الله تبارك وتعالى وتشمل كل ما يعني يندرج تحت هذا اللفظ ولا يخافون لومه لائم لانهم لا يخافون إلا الله لا يخافون لوم تلائم فهم يعملون بالمحبة ولولامهم اللائمون فلا يجعلون لأي شيء اعتبار إذا, إذا وقف في طريق المحبة فشأن المحب أنه لا يخاف في الله لوم تلائم ولا يوالي أعداء محبوب أبدا بل يعاديهم في الله أشد العداو فهذه المحبة محبة الله تبارك وتعالى لها سهولة في الادعاء وصعوبة في الصدق لأن اللي بيعترض هذه المحبة النفس إنها بتخالف أهواء النفس والبرهان هو إيثار الله تبارك وتعالى، ولذلك بيجي على لسان يعني كثير من الناس يقول لك لو أنت بتحبني اعمل كذا لأن أنت ما أنت عايز تعمل، لو أنت بتحبني يبقى خليني أعمل كذا أو أعمل لي كذا يعني هالضحى كبرهان لصدق المحب، فلا بد من التفطن إلى هذه العقبة. النفس هي العقبة الكؤود أمام المحب أنت منتج ممتحن وأنت يعني في حالك الطبيعي هتلاقيه تقول إزاي أنا ما أحبش ربنا ده أنت تتعجب وفي حد ما أحبش ربنا ده يعني أمر عجيب جدا ولما تيجي المسألة اللي فيها الإثارة هتلاقي إن الجواب إن أنت بتحب نفسك واخذ بالك بتحب نفسك وتؤثرها على على الله تبارك وتعالى فبتمشي معاها في مخالفة أمر الله ومرضات الله سبحانه وتعالى ولذلك العبادة اللي بيظهر فيها أثر التضحية بتكون أحب إلى الله ويعني رأسها الصوت فإنه لي وأنا أجزي به لأنه مخالف النفس من كل وجه فترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل فهو يؤثر الله تبارك وتعالى الله أمره والنفس تشتهي هذه الشهوات وهي محببة إليها ويتركها مع الدواعي والرغبة فيه وقد يمتحن بهذه الدواعي ويصبر ويجد يعني سعادة وسرور في قلبه على وبصيام تطوع ما هوش حتى كمان فريط ويؤثر مرضات الله فهذه العبادة لأن فيها هذه الصفة إثار الله تبارك وتعالى على هوى النفس بتكون عظمة جدا عند الله والعكس بالعكس إن الإنسان إذا اتبع هواه وخالف مرضات الله تبارك وتعالى هذا يعني إيه برهان على عكس المحبة أو على الغفل الشديدة عن المحبة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين بالصفة الرسالة يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يتكلم بصفة النبي الأمي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الوظيفة هذه الصفة المتمثلة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم معناها أنك تفديها بكل شيء نفس والأهل والبالي وتقدمها على كل شيء والذي نفس بيده لا يؤمن أحدكم أي الإيمان الكامل حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين وهذه المحبة لا يشترط فيها مسألة الشعور إنها محبة اختيارية اعتقادية يعني لو في معركة وابنك وانت والرسول عليه والسلام يبقى أنت هتموت انت وابنك في سبيل في داء النبي عليه حتى لو الشعور الجبلي ان مثلا أنت بتكره الموت أو أنت عايز تفر أو عايز ابنك ينجو ده الشعور ده أنت غير مسؤول عنه لأن أنت هتكرهه وهترفضه لأنه هو في يعني في نعمة كبيرة قوي قوي عليك أنه بيظهر ان أنت بتؤثر الرسول على أنت تصل يعني أنت بتحب ابنك وبتحب نفسك واخد بالك وتشعر بهذه المحبة شعورياً وبتختار في النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة واختيار فده بينفعك أنك أنت بتثبت بتمتحنه إنما لو المسألة يعني مجموع لك المحبة الشعورية والمحبة الاختيارية اللي امتحن يبقى سهل لأن أنت أصلا يعني محتاج تفكر وهذه المحبة الشعورية يعني أمر وارد أنك تحب الرسول عليه الصلاة والسلام تشعر بحبه وأحب إليك من كل شيء بل لا تصبر على يعني فراقه لو أنت يعني كنت في زمان النبي وهذه المحبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لا حتى أكون أحب إليك من نفسك يعني أنت حبيب إلي إلا نفسي وهذا الكلام ليس معناه إلا شيء واحد اللي هو أن الظاهر والباطن واحد الإنسان بيتكلم بما يشعر به بيتكلم بمنتهى الشفافية فقال لا حتى أكون أحب إليك من نفسي قال الآن أنت أحب إليك من نفسي يعني, اللي يعني هو مفتاح مثلا بتغير يعني هو إيه اللي حصل حصل اختيار على طول فورا يعني أنت أحب إليك من نفسي وإن حدث ما حدث يعني أنت شعورك وإنت بتقاتل وتثبت وتتقدم وتقتل وتحب الشهادة هذا هو الحق والصدق والإيمان إنما مسألة إنك تشعر بخوف أو أي شيء تمتحن به هذا الشيء الذي تمتحن به ما هو إلا إثبات لصدقك وفيه كمان وجه آخر إنه هو اللي بيرجع الكذبي يعني الشيء ده الشعور ده اللي هو التمحيص هو اللي بيرجع الكذاب بيخليه لما يمتحن يرجع ويظهر كذبه وإثاره الدنيا مثلا الآخر فسيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه أرضاه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث كان يعني السبب إني يعني يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي أو كما قال فقال لا حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال الآن أنت أحب إلي من نفسي يعني هذا الذي اختاره واعتقده فالنبي صلى الله عليه وسلم يكون أحب الناس إليك في الله تبارك وتعالى ومن أعظم ما تتقرب به إلى الله أن تحب حبيبه وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم فهذا برهان على محبتك لله وفي الهامش قال القاضي عياض وابن بطال وغيرهما المحبة ثلاثة أقسام محبة إجلال وإعظام كمحبة الوالد ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الولد ومحبة مشاكلة وإحسان كمحبة سائر الناس فجمع صلى الله عليه وسلم أصناف المحبة في محبته أن تحبه محبة الوالد ومحبة الولد ومحبة سائر الناس وقال ابن بطال معنى الحديث أن من استكمل الإيمان علم أن حق النبي صلى الله عليه وسلم آكد عليه من حق أبيه وابنه والناس أجمعين لأنه صلى الله عليه وسلم استنقذنا الله به من النار وهدان به من الضلال، فهذه من أعظم القرباء ومن محبته صلى الله عليه وسلم نصرة سنته والذب عن شريعته وتمني حضور حياته ومحبة أصحابه ومحبة الذين يحبهم ومحبة آله صلى الله عليه وسلم فأبذل نفسه وماله دونه وإذا تبين ما ذكرناه تبين أن حقيقة الإيمان لا يتم إلا بذلك ولا يصح الإيمان إلا بتحقيق إعداء قدر النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته من كل والد وولد ومحسن ومفضل ومن لم يعتقد هذا واعتقد سواه فليس بمؤمن وهذا في شرح النووي على صحابه الله تبارك وتعالى يدعو العبد إلى محبته مما يحب العبد ويكره فعطاؤه ومنعه ومعافاته وابتلاءه وقبضه وبسطه وعدله وفضله وإماتته وأحياءه كل هذا من دواعي المحب يعني العقوبة تحببك في ربنا زي النعمة ما تحببك في ربنا والابتلاء يحببك في ربك سبحانه وتعالى لأن انت بتنظر في العقوبة من جهة الرأفة والعفو واللطف يعني عندك مثلا ولد عنده عشر سنين وما بيصليش وانت بتضربه علشان يصلي بتنظر إلى يعني عاقبة الأمر إنه هو لو أنت سبته ممكن تثقل عليه الصلاه وما يصليش وروح النار ممكن يرتد وبعدين أنت بتعاقبه بتختار له عقوبة يعني تخليه صلي وما تخليش يعني ومسلا بتخوفه والمهم إنه هو إيه يسمع الكلام فأنت عملت تفكر كل تفكيرك متصب على مصلحته وهو عايقين مش شايف إلا أنك ضربته عصا مش شايف كل اللي أنت بتفكر فيه وبتخططه ليه بظالم ليه ليه مش فاهم طب لو هو فهم وعارف أن اللي أنت بتعمله ده كله منصب في مصلحك بل أنت بتتخير ميزان معين يعني مثلا عندك عصايا وعندك سلك وعندك شدة شعر وعندك وعندك أنواع عقوبات فإنت بتتلطف به وتتخير فلو هو اكتشف الحاجات دي كلها العقوبة بتاعتك هتبقى سبب يعني لما يشوف اللي انت بتعمله في العقوبة يبقى رؤيته دي يعني تخليه حبك بيقول لك في واحدة غطبانة وبعدين زوجها راح يصلح وهما عندهم عادة بيجيبوا الرز المتسوس ويجيبوا في نص الصينية بتاعت الرز كده ومشايلين نصها قلب فيها كده يعني ايه؟ مشايلين مقدار كده معين من نص الصينية وحطهم فيه عسل أصمر ولما يجيوا يأكلوا كل واحد يأخذ المعنى يقوم فاتح خط من العسل الأصمر كده قدامه ويبتدي يأكل الرز بالعسل فهم زوجها ده يعني ما يعرفش في الموضوع ده فهو عمال يأكل رز بس فهي بتقول والله يعني يتشق بطن كده اهو وقامت ماسكه المعلقه وشقاله ايه شقاله عامله له عشان توصل له العسل قدامه ان انا من غلطان واخد بالك يبقى هي كده الحركة اللي بتعملها دي يعني ان هي بتحبه مش كده فيبقى اللي لاحظ الحركة دي وهي قال ان الظاهر ان هي غضبانة ماشي كده يبقى نقول يغلب اللي يغلب المحب ويتم الصلح واحدة تانية برضو ايه زعلانة من زوجها وبعدين زوجها هاجرها وسايبها واهلها بعتولها دكر برض ويا زعلان فعانته في الفريزة لغاية ما يصالحها انها مش جاي لها قلب تاكله هي والعيال من غيره وهو ايه مثلا ما بيقولش عندهم مثلا او حاجة فما يبقى ايه يحصل الرضا هتوم طلعا ايه الذكر البطل الطبخاء يبقى هي بتحبه صح كده فمعنى السر اللي في العقوبات انك تعرف ما تخلكش طفل ان ربنا سبحانه وتعالى بيتعرف اليك ولو انت شفت اسرار اللطف والرحمة في العقوبات هتحب ربنا فإذا كنت هتحب ربنا لو شفت أسرار العقوبة وما النعم بقى والعطاء سبحانه وتعالى إذا كان الرحمة اللي موجودة في قلب الوالدين من رحمته سبحانه وتعالى يعني هو إنت تعرف ترحم ابن مش ابن يعني طفل يعني تأخذ تربيه يبقى عندك كله عاطفة زي ابنه بالضبط ممكن واحدة اختها ماتت وترك بنت ولا ولد وأختها بتربي هتبقى عندها زي ابنها وبنتها مش ممكن وكذلك الرجل مهما مهما عمل مش بقى زي وما جعل ما جعل الله ولا رجل مغلبين في جو خلاص كده يبقى معناها ايه ايه معناه يبقى مين اللي واعضع الرحمة في قلب الابن الله لأنه عايز يرحم ده فبيجتهد مهما اجتهد مهما اجتهد عمره ما هيوصل أن الولد ده يبقى زي ابنه يبقى من اللي وضع الرحمة في القلب الله هو اللي بيضعها يبقى تبين الحمل يا سلام ايه المحبة دي والبشرة والاستبشار للحمل والأم الحمل وهن وكره وضعف وهي سعيدة جدا بالحمل بدرجة أن في واحدة مثلا حامل ومأمورة أنها مش عارفة نام بتنام على الكرسي نعم حامل توقع كل ده في سبيل مصلحة الجنين فالله تبارك وتعالى أرحم بك فالعقوبة كما ذكرت لك أنت لو تأملت هتلاقي العقوبة فيها أسرار تحببك ربنا سبحانه وتعالى وتجعلك كل حاجة بقى كل حاجة حواليك كل حاجة حواليك تحببك في ربنا محبة أشد المحب أشد المحب كل خير منه سبحانه وتعالى وكل ما صرف عنك من سوء فيه سبحانه وتعالى وكل ما أصابك من مكروه ففيه الطف وتخفيف سبحان الله وكل من تحبه من الخلق ويحبك انما يريدك لنفسه وغرضه منك والله سبحانه وتعالى يريدك لك وأيضا كل من تعامله من الخلق انما يربح عليك وإن لم يربح عليك لم يعاملك ولا بد له من نوع من أنواع الربح والرب تعالى إنما يعاملك لتربح عليه أعظم الربح على فهو سبحانه وتعالى خلقك لنفسه وخلق كل شيء لك في الدنيا والآخر فمن أولى منه باستفراغ الوسع في محبته وبذل الجهد في مرضان يعني أنت ما كنتش حاجة خالص خالص لم تكن شيئا وبعدين ربنا خلقك فخلقك سبحانه وتعالى لحكمة عظيم يريد بك الخير كله سبحانه وتعالى فأعطاك ومتعك وأنعم عليك ودعاك إليه سبحانه وتعالى وأعد لك الجنة وأعد النار حتى تدخل الجنة. قال ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقوا. يعني يعني ليه خلي بالك خلقك من نطفة حتى لا تتكبر وخلق أباك آدم من تراب حتى لا تفتخر بأصلك وجعلك في الدنيا يعني موجود في بطنك ما تعلم من النجاسات النجاسة البول والغا حتى تعلم قيمتك لو قلت إلى نفسك أنك ليس لك قيمة إلا بنسبتك إلى ربك، يعني أنت تدود في بطنك يعني سبب لل لل, لل... للنتن و... و... و... وغير ذلك، كل هذا ليحفظك وخلق الدنيا وملأها بكل ما لا يرغبك فيها. حتى لا تتعلق بها ولا تفتنك عن الأخير وجعل لك مهلة للامتحان وجعل لك فرص لا تنتهي في إنك انت تعود التوبة وترجع إليه ولم يؤسك من رحمته أبدا ودعاك إليه ودعاك إلى الجنة وما أعد فيها من النعيم بحذافيره فأنت في الجنة طاهرا مطهرا طيبا مطيبا وأنت في الدنيا يعني لا راحة لك ولا سعادة لك إلا بمعرفته وعبادته ومحبته فإن بعدت شقيت ومع كل هذا كما ذكر ربنا تبارك وتعالى في سورة عبس عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يتذكى أو يتذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك إلا يتذكى وأما من جاءك يسعى ويخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكرى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفر كرام بررة قتل الإنسان ما فر فكان يعني إيه هذا شأن الإنسان ظلم جهول قتل الإنسان ما أكفره قتل يعني ده ما بالدعاء عليه أو الذنب أو كذلك ما أكفره لأن نعم ربنا سبحانه وتعالى عظيمة جدا لا تعد ولا تحصى ومغفرة الله واسعة ومع لأن الله غني سبحانه وتعالى غني فالله تبارك وتعالى له الحجة البالغة فمطالبك ومطالب الخلق كلهم لديه وأجود الأجودين وأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى أحق من ذكر وأحق من شكر وأحق من عبد وأحق من حمد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى وأرحم من استرحم وأكرم من قصد وأعز من التجئ إليه وأكفى من توكل عليه أرحم بعبده من الولدة بولدها وأشد فرحا بتوبة عبده من الفاقد راحلته في أرض مهلكة وعليها طعامه وشرابه ثم بعد أن يأس من الحياة وجدها عند رأسه ففرح أشد الفرح أعدل لقائما بالقسط حال دون النفوس أخذ بالنواصي وكتب الآثار ونسخ الآجال القلوب له مفضية والسر عنده علانية والغيب لديه مكشوف وكل أحد إليه ملهوف أسباب المحبة أو الأسباب الجالبة للمحبة الموجبة له لما تقرأ القرآن هتقرأ القرآن هيبقى قدامك كذا حاجة كذا تقرأ عايز ربنا يحبك فتقرأ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين عايز تحب ربنا يريد الله لكم اليونسر ولا يريد يريدكم اليونسر وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإنت وإنت تقرأ القرآن بألك أهداف ومقاصد القرآن بيحقق هذه الأهداف والمقاصد فمن الأهداف والمقاصد أن يحبك الله وأن تحب الله ماشي كده ولله المثل الأعلى لما يكون عايز أحببك في حاجة أي حاجة بقى قرر مثل فبت بكلمك عنها بما يحببك فيها ويحببها إليك فالقرآن يحببك في الله ويحبب الله إليك واشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم على من ينفر الناس من الله أو من من دينه سبحانه وتعالى هذا أمر سيء جدا لأنه عكس المقصود بالضبط التخويف والترهيب حتى لا تقع في معصية الله عز وجل لأن الله تبارك وتعالى أخذه شديد يعني لما يكون كهربا 100 فولت غير ما يكون كهربا 1000 فولت الوقاية تبقى شديد تحذير تبقى شديد فالله تبارك وتعالى أخذه أليم شديد فالتحذير شديد والنعيم عظيم فتقرأ القرآن بتدبر والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالنوافل يحببك إلى الله ويحبب الله إليه سبحانه وتعالى فما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فهذا يجعل الله يحبه. والثالث دوام الذكر على كل حال والرابع إثار محاب على محابك كل هذا كل هذه الأمور أنت لما بتعملها الأول بيبقى فيه نوع من الامتحان ربنا يثبتك تجد الثمرة فلازم تصبر عليها مطالعة الأسماء والصفات يعني تس ترى آثر اسم اللطيف أو الرؤوف والرأفة هي أرق الرحمه فترى هذا النعيم يعني زي ما ذكرنا مثلا من اللي وضع في قلب الوالدين محبة الولد فترى أسماء الله وتشاهد آثار هذه الأسماء هذا يحببك إلى الله ويحبب الله إليك مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الظاهرة والبطنة داعية إلى محبته والسابع وهو من أعجبها انكسار القلب بكليته بناده الله يعني يعني المريض اللي هو مرض شديد ومؤلم ماشي كده ومعه مجموعة من أطباء رحماء به حريصين على شفائه يكون بيحبهم أوين لشدة افتقاره إلى الشفاء والعافية وشعوره بفقد هذه النعمة فيعني بيظل محبتهم في قلبه لأنهم بيرحمون وبيعنوه على الخروج من الألم ده ويتعاون معه على العافية فإنت لو شفت الحقيقة اللي هي أحق الحقيقة اللي هتحببك في الله أولا تجدك أنك مفتقرا إلى الله افتقارا تاما من كل وجه من كل وجه لا غنى بك عن الله طرفة عين ولا نفس والله تبارك وتعالى قائم على مصلحتك في الدنيا والآخرة أتم قيام ولا يعاملك لا بذنبك ولا بجهلك ولا بخطأك يعني على بال ما تفهم بتكون غلط كتير وبعدين ترجع لربنا ولما يعاقبك ينبهك لا يعني إيه؟ لا يعاقبك يطردك وإنما يستدعيك يغلق جميع الأبواب في وجهك حتى تقف على بابه واحد وأنت الذي تطرق الأبواب وتنسى بابك فهو كلما جئت باب من هذه الأبواب أغلقه حتى تعود إلى بابه وتعلم أنه هو الباب الوحيد كل هذا من بره سبحانه وتعالى فإذا رأيت افتقارك التام إلى الله افتقارك التام إلى الله سبحانه وتعالى ومعاملة الله لك انكسر قلبك انكسار العبد للرب فكان هذا هو أعجب أسباب أو دواعي المحبة تجد أن الله يعاملك معاملة لا أم ولا أب ولا ابن ولا أخ ولا إيه كمان ولا النفس ولن أنت بتعامل نفسك كده والله أرحم بك من نفسك فأنت تظلم نفسك يعني كم مرة تفعل أشياء وتندم وأنت عارف وتغلبك شهواتك مثلا فالله تبارك وتعالى هو القريب سبحانه وتعالى الودود الغفور ومن الأسباب الخلوة الخلوة سواء كانت بالليلة أو بالنهار والخلوة بالليل أصفى وأحسن مما ينزل من الفوائد وشعور القلب بمعاني القرآن ومناجاة الله وتلاوة كلامه والشعور بهذه بالأنس وحلاوة القرآن وقبول التوبة يعني الإنسان المذنب بيرجع إلى الله عز وجل الأول رجوع, رجوع الخائف المستجدي الراجي العفو فيظل يتدرج حتى يشعر بالعفو والإنعام يعني كان كل اللي بيطلبه العفو والمغفرة وخايف من العقوبة يعني ربنا ربنا يكرهه ويعقبه فإذا به يفرح به ويحبه إن الله يحب التوابين فيشعر بمحبة الله له لأنه رجع لربنا زي اللي بقموا وتخصموا وتصلحوا وهم أصلا بينهم أناق فبعد الصلح فإذا الذي بينك وبينه عدوةهم كان هو ولون حميم ولله المثل الأعلى فيشعر هذا المذنب اللي كان مستحق العقوبة بقرب الله ورحمة الله ونعمة فيحب الله عز وجل لما يعامله الله به من لطفه وماثره العاشر اجتناب أسباب البغض يعني بص انت بتعامل الناس وممكن يحبوك يحبوك قوي إنما في حاجة لو عملتها يكرهوك يكرهوك يبغضوك في حاجات كده يعني مش ممكن تجتمع مع المحبة فاللي مش ممكن يجتمع مع محبة الله النفاق أشد من يبغضهم الله المنافقون المنافقون لا يبغض الله شيئا مثل بغضه للمنافق يعني يبغض المنافق أشد البغض ويبغض النفاق فنعوذ بالله من النفاق فأنت دلوقتي قدامك حكتين اتنين النفاق وهو ابطان الكفر ويظهر الإيمان المنافق والنفاق، المنافق والنفاق، فأنت ممكن ما تكونش منافق، بس ممكن يكون فيك صفات اللي النفاق، وده أمر وارد جدا فينا، وما أبرئ نفس، وأعوذ بالله من غضب الله وأسأل الله أن يتوب علينا يا رب، إن يكون فيك صفات النفاق، المخدعة، المكر، تقوله؟ ااا صفات النفاق. فإياك وصفة النفاق فإنها تبغضك إلى الله والله يبغضها يبغض المنافق أشد من بغضه للكافر فمبعدت كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل وأشدها النفاق محبة الله تعالى للعبد ومعناه قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صف وأخبر جل جلاله أنه لا يعذب من يحبه في الحديث الذي هو حديث حسن أو صحاة الباني إن الله لا يلقي حبيبه في النار لو أحبك لا يعذبك سبحانه وتعالى قل فلما يعذبكم بذنوبكم لما ادعوا أنهم قالوا نحن أبناء الله وأحباه قل فلما يعذبكم بذنوبكم يا لو كنتوا كده ما كانش عذبكم فالله لا يعذب حبيبه بالنار وعلامات المحبة خذ العلامات دي من العلامات حبك للقاء الله يعني الشوق أن تكون مؤثرا ما أحبه الله تعالى على على محبك أن تكون مواظبا على طاعته ألا تعصيه المعصية تضد كمال المحبة وإن كانت لا تضد أصلها اللي مع المعاصي اللي هي الشهوات وكذا إنما الشك والنفاق بيضد أصل المحب أن تكون محبة لكلام الله تبارك وتعالى معظما لكلام الله تبارك وتعالى وأن تأنس بالله بالخلوة والمناجاة أن تكون شفقة على المسلمين أذلة على المؤمنين شديدا على أعداء الله شدة في الله وشفقة في الله حب وبغض تحب لله وتبغض لله ولا تأخذك في الله لو متلا إن تأثر الله على كل شيء فيكون يعني مراعاة جانب الله هو المقدم عندك حتى لو فلان هيزعل أو فلان هيأخذ موقف أو كذا فتؤثر الله عز وجل هذا يعني باختصار ما تيسر من الكلام في موضوع المحبة نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من أحبه وحب عمل يقربنا إلى حبه اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين الذين تحبهم ويحبونك اللهم اتخلنا برحمتك في عبادك الصالحين الذين تحبهم ويحبونك اللهم اغفر لنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين الذين تحبهم ويحبونك قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبركا نبينا محمد وآخر الحمد لله رب العالمين